حتى, حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي لساموا رسول اهل العزائم فنار مشكات ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحب وامور راساغ ودللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم سلما لكل مسالم